لو قلنا أن الإيمان روح الأعمال الصالحة فإن روح الإيمان اليقين وابن القيم رحمه الله يقول بأن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد وجميع من تكلم عن مقامات الإيمان ترجع جميع أقوالهم إلى اليقين فاليقين تندرج تحته كثير من المنازل فلا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون مستيقنا ولا يكون المتوكل على الله متوكلا إلا بيقين ولا يكون المحب لله محبا إلا بيقين فانت تعرف ربك وتصل وكل يوم تتقدم خطوات في سبيل طاعته فاذا وصلت الى درجه من المحبه واليقين صرت عبدا له سبحانه وتعالى لذلك يقول ابن القيم الى اليقين شمر العابدون وبه تفاضل العارفون واذا تزوج اليقين بالصبر ولد الإمامة في الدين تولد الإمامة في الدين بعد الصبر واليقين قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون هل مقدمة يحاول ابن القيم فيها ان يرغب الناس في اليقين قبل ان يعرفه اليقين اذا استقر في القلب انتفع الانسان بكل شيء لان اليقين يجعل القلب حاضرا ويجعل الفكر ثاقبه انت كل شيء تنظر اليه من خلال يقينك اذا ايقنت بالله وبوعده وبوعيده وبأمره ومنهيه وايقنت بكل ما ينبغي أن توقن به عندها تنتفع بالآيات يقول الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين الموقن بالآخرة مثلا الذي يرى أن الآخرة قريبة ولا يراها بعيدة وهذا إشكالنا نحن أننا نرى أن الآخرة بعيدة منا من رأى أن الآخرة قريبة كل شيء من حوله يفسره على أنه أمر آخرة أو يقوده ويدله إلى الآخرة هذا معنى الانتفاع بالآيات بل حتى الفلاح علقه الله باليقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون هذا الفلاح معلق باليقين اليقين في قوله جل وعلا وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرتهم يوقنون فمن استيقن بالآخرة كل شيء من حوله يفسره على أساس الآخرة لأنها تستغرق فكره ولأنها تشغل باله الإنسان إذا شغل بشيء يبدأ يفسر كل الأشياء على أساس الذي في ذهنه إذا شغل بشيء فمثلا لو انه كان جالسا في غرفه وانقطع التيار الكهربائي تذكر القبر وظلمته دين اهل اليقين ما النور بيقطع والحكايه بتضل في ناس بيذكروا اي زول بيذكر حاجه في زول ما بيذكر اي حاجه النور قطع النور قطع ينبز ناس الكهرباء ولدوك تكطع اصول النور ولو المباراة شغاله يقول ياخذ شنوة ياخذ يزف الزفيت ما بيذكر الاخر اصطر مع انه هو معبر لأهل اليقين وبالاخرة هم يقنون اولئك على هدى من ربهم واؤلئك هم واؤلئك هم المفلحون مثلا لو انه رأى منظرا جميلا كويس ودخل سوبر ماركت فيه من كل شيء طوالي جوا السوبرماركت يقول اللهم لا تحرمنا جنتك اللهم لا تحرمنا جنتك تدخل الجنه هنا شنو كويس؟ دائما يتذكر اذا ركبت السياره العربيه الفارهه الجميله جيت ركبت فيها مفروض توشنه شرعا المفروض توشنه سبحان الذي سخر لنا هذا جميل أنت بتدخل الاخره في الدنيا طوالي عشان ما تتكبر سبحان الذي سخر لنا هذا واضح وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين أي أقوياء يعني لم نؤت النعمة بقوتنا مقرنين القرن هو علامة القوة القرن والقرن يراد به الجمع الجمع ايضا عقد القران هو عقد قران لانه يجمع بين شنو بين اثنين عقد القران وقارنا بين التمرتين يعني شنو جمع شنو بينهما وما كنا جامعين يعني ما جمعنا هذه الاموال او هذه النعمه بحولنا وقوتنا لكن المهم وإنا إلى ربنا لمنقلبون زور راكب عربي آخر موديل يترى الموت, الموت. هذا ما الموت والنفي حالي تانية ياخونا إن إذا ربنا لمنقلبون هذا معنا ما محنا حنمشي لأ الله في يوم من اليوم الموت يعني ونفي حالي تانية ياخونا هزور بمشي لأ الله بيشنو كما ما دمش إنا الرب لمنقلبون وما الذي يذكرك في هذه اللحظة وأنت تركب سيارة من النعم يذكرك هذا بالموت السبب هو أن ركوب الدابة يذكر بركوب النعش يذكر بركوب شنو النعش تعرفوا النعش الموت ما برضو زي ما انت تركبت بناك بتركب لكنه بركبوك غصب كان بيت برضو بتركب عدتا كيف والله يركبوك للكيب يا من تقتنع ذاته فبالتالي المؤمن دائما يقينه في الاخره يجعله يفسر كل الاشياء على اساس الاخره اهل النار في النار ادركوا انهم دخلوا النار بعدم اليقين قال جل وعلا عنهم عن حالهم وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قالت لهم الرسل وقال لهم أهل الإيمان ذلك قلتم ما ندري الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين دخلوا النار بعدم اليقين طيب أيوة قال العلامه ابن القيم اعمال القلوب التي نتحدث عنها في هذه المقامات الايمان المحبه الخوف الرجاء الاخلاص اعمال القلوب روح, روح اعمال الجوارح يعني الجوارح اذا لم يكن هنالك اعمال القلوب شخص يصلي دون ان يكون مستحضرا بقلبه اي معنى من المعاني صلاته ميتة لا روح فيها واضح أم واضح فروح الأعمال الصالحة أعمال القلوب وروح أعمال القلوب اليقين وروح أعمال القلوب اليقين طيب قلنا فيما قلنا بأن كل المقامات الإيمانية ترجع إلى اليقين يعني مثلا فسر التوكل بأنه قوة يقين التوكل شنو قوة شنو قوة يقين ده هذا هو التوكل يقول لك توكل على الله قال جل وعلا فتوكل على الله إنك على الحق كونك على الحق هو اليقين الحق هو اليقين يا أخوانا فتوكل على الله إنك على الحق مبين فبالتالي اليقين إذا دخل القلب امتلأ القلب نورا وإشراقا ولا شك أنه لا يتصور يقين مع الصخر ذل بصخط يا اخي دي عيشه كرهتونا الحياه يقول لك كرهتونا الحياه الناس بيقول لك كرهتونا الحياه وشغالين في الحياه دي جد والله ان دي من الالفاظ المعتاد الناس لك كرهتونا الحياه ذاته كرهتونا العيشه ما عايش وشغال وما عنده اي عوجه انت كرهوك العيشه وين العيشه كرهوك لدي السخط يفارق اليقين حيث اليقين السكينة شوف اليقين معه السكينة طوالي أجزوا المستيقم ما بالزعزع وما بالجهجة مطمئن يعلم أن كل شيء مقدر وأن كل شيء مكتوب هو على درجة من الرضا هذا الشخص لا يمكن أن يصاب بشيء من الفزع أبدا دائما في سكينة اليقين معه السكينة والسخط والشك والتردد والريب معه القلق والهم والغم والحزن دائما ايذ بيكون ساخط حتى لو لقى ما برتاح اصلا ولا يستلذ بنعمه لان سبب التلذذ بالنعمه الفرح بها انت اذا ادركت انها نعمه تفرح بها اما اذا لم تدرك انها نعمه فانك لن تفرح ولن تلتفت اليها سوف تتعاطى النعم وتحرم لذتها هذا من الشيء العجيب طيب هو اليقين اصلا في اللغة الشيء الواضح الثابت الحق والموت شيء واضح حتى اتاكد اليقين لأنه انت كما استيقنت في الوقت أكبر تستيقن كما متأكد بيجي يعني لديك لحظة ينقطع فيها كل, كل شك طيب اختلف أهل السلوك والتربية في اليقين هل هو كسبي أم وهبي يعني زول بلقى اليقين بيكسبه بيعمل حياة معينة يبعون عنده يقين أم أنه هبا من الله هل هناك علم يسمى علم اليقين يتعلمه الإنسان أم كيف يأتي اليقين قال ابن القيم بعضهم قال أن اليقين علم والعلوم مكاسب العلم أزول بيكسبه كتعلم العلم المعين بتكسبه. وذلك لانهم قالوا اليقين العلم المستودع في القلب العلم المستودع جوى القلب المخزون جوى القلب هو شنو؟ هو اليقين اذا كان مستودع في القلب لا لا يكتسب هذا دل على انه غير كسبي معناه هو شنو وهبي لكن بعضهم قال اليقين زياده الايمان والايمان يكتسب ابن القيم يقول اليقين ودا رأي ابن القيم في مقامات الايمان المحبه محبه الله كسبيه ولا وهبيه يعني انت بتحب الله الله بيقذف في قلبك حبه ولا انت براك بتحبه كويس مقامات الايمان اعمال القلب هل هي مواهب ام مكاسب قال ابن القيم هي مكاسب باعتبار اسبابها باعتبار شنو اسبابها مواهب باعتبار ذاتها ونفسها يعني شنو انت في اشياء بتعملها بزيد الايمان الايمان ده من ربنا كويس لكن ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قل من ربنا لكن جقال في حاجات بزيد الايمان اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا انت تبشي تقرأ ايمانا كذي فباعتبار الأسباب هو مكاسب اليقين عنده أسباب أولى درجات اليقين وأسباب اليقين التفكر لا يتصور أن يكون هنالك شخص مستيقن وهو لا يتفكر ما بيتفكر في الحاجة يعين أي حاجه يقود صدفة ما في حاجة اسمها صدفة يعين في السحاب ده يعين في الجبال الراسيات وشوف ربنا لما يدور تعاين بريك الحياة الكبار كبار يعني ما أي حاجة الله قال لك ما بيفتشوها. كويس قال جل وعلا فلما ينظرون في السماوات جبريزو قال ما أنا ما شايف السماء السماء دي كيف يعني كويس أفلا ينظرون إذا الإبل كيف خلقت الإبل ده بيخش جحر وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض الحاجات ربنا بقول لك عائلة كبيرة كبيرة واضحة ما دائرة الله يتنين ثلاثة بالتالي التفكر قال عباس رضي الله عنهما تفكر ساعة بقلب واع خير من قيام ليلة بقلب ساهي اليقين بيجيب التفكر أول حاجة كويس ثم يأتي بالعلوم مثل هذه العلوم تجعلك تستيقن عرفت فهو باعتبار أسبابه شنو كسب يكتسب وباعتبار ذاته ونفسه شنو وهبي اليقين ده هو ذاته شنو إلا من ربنا يعني ذات اليقين ونفس اليقين هي من الله يديك لربنا، ربنا لكن ممكن تكتسب إذا عملت بشنو بأسبابها طيب تكلم العلماء عن معاني اليقين فقيل هو تحقق الأسرار بأحكام المغيبات تحقق الأسرار الأسرار هي الأمور شنو؟ الخافية الأمور الخافية تتحقق تتحقق تصبح حقيقة من أكثر الأمور التي تخفى على الناس الغيبيات ولذلك اليقين في الغيبيات أصلا يا اخوانا المشاهدات لا تحتاج إلى يقين واحد يقول لك هذا كبري هذا كبري يقول لك معمول من الخرسانه وفيه حديد هذا ذكرى دي, دي شمس اليقين يكون في الغيبيات ولذلك لا يتصور اليقين إلا في الغيبيات ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وبشنو وبالآخرة هم يوقنون الغيب يقول لك الجنة دي إلا تستيقن تقول صحيح في جنة فيها كده وكده أي تقول أي فيها كده وكده في نار كده وصراط وفي حشر وفي ميزان وفي قبر في الغيبيات فبالتالي هذا من معنى الغيبيات طيب لليقين أعلام لليقين شنو أعلام تسمى أعلام اليقين اولى أعلام اليقين ترك المدح للخلق عند العطية ترك المدح للخلق عند العطيه لو زول اداه ما تمدحه ممكن تشكره لكن ما تمدحه لانك تعلم انه لم يعطك بمحض ارادته انما هو تسخير من عند الله الزول المستيقن ده كان المنع والعطاء عند واحد والا تذم الخلق عند المنع الا تذم الخلق عشنوه وقله مخالطه الناس في العشره مع انك انت ما مشاكل ولا مشاكل انك لكن انت برضو بتعطي نفسك خلوات تخلو بها بربك دفعك إلى الى ذلك اليقين عشان كده قال ومن اعلام اليقين ان تترك مدح الخلق عند شنو عند العطيه اذا تريد عطيه لا تتملق احد العطاء الذي يريده الله لك سوف يأتيك ما تمدح كويس لا تظنن أن متحك الناس هو الذي أخرج لك شنو أخرج لك العطية وكذلك في الذنب يقول ومن أعلامه أيضا وهذا كلام ابن القيم يقول النظر إلى الله في كل شيء النظر إذا الله في شنو في كل شيء يا السلام أنا جيبلك التلاك السلف عندهم تفكر وعندهم انتقال ينظرون إلى كل شيء من حولهم بمنظار الآخرة يعني من اللطائف عبد الله بن مبارك شرب من زمزم. وما زمزم لما شرب له أزول بيسأل الله وبشرب شرب قال اللهم من ضمأ يوم القيامة شرب زمزم حتى لا يضمأ يوم القيامة نيته دعا الله قال لي يا الله بس سيدي يوم القيامة أعطش ده فهم عالي اللهم من ضمأ يوم القيامة الفهم ده ابن الجوزي قال سكنت بغداد ويحلل بغداد قال سكن الناس ابن الجوزي وحس سكنينها ناس امريكا اي والله العظيم فابن الجوزي قال كنت اسكن بغداد فغلت الاسعار وذلك لانه قلت الاقوات وكان بعض الناس قد استبر فلم يبع قوته من التجار فخزن الاقوات فلما ارتفعت الاسعار اخرجوا اقواتهم فربحوا ارباحا طائله قال فوقع في نفسي عند عطالة الناس ونومهم ان اقوم الليل وأعبد الله فانه يوم غلاء الاسعار والحسنات يوم القيامه اربح وقع في نفسه كده قال شوف هم ده بالله بالله دخل لما شاف التجار عملوا كده قال خلاص اي محله دي عنده لما الناس يكونوا محتاجين وانت يكون عندك سلعه الناس كلها محتاجين لا انت بعدين أن تتفنن في شنو في السلعه لما يكون الشيء نادر والناس كلهم يحتاجونه قال والناس الذين لم يدخروا في ايام الرخاء هم الذين خسروا قال فرأيت والناس كسالى ان اعبد الله حتى اذا كنا يوم القيامه خرجت حسناتي فغلت فربحت فهم عنده فهم عجيب خلاص سنبذل يعني ينظر الى الاشياء من هذا المنظار النظر الى الله في كل شيء لانه جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر ليس لك من الامر شيء ثاني اخواني في كلام قدره يريد عنده من الامر شيء منه البيدر يتصرف في الكون ويأمر وينهى ويضع ويسير وفق ما يشتهي ويريد من هو في الخلق اذا كان رسول الله عليه الصلاه والسلام يقال له ليس لك من الامر شيء ويقولون الصحابه هل لنا من الامر شيء قل ان الامر كله لله ما في عنده حاجه في الامر والتدبير والتقدير والتصريف الأمر كله لله جل وعلا قال والرجوع إليه في كل أمر وإليه يرجع الأمر كله أي حاجة تقول الله ما أرد الله ما أراد. كويس يقول لك يا زول أنت مالك حصل لك كده كده كده تقول والله الله ما أراد. كويس واحد كان ماشي الحج وقدمه أي حج قال له يا زول مالك راح لهم دهنا السر الوكاله الوكاله الناس لا تك الله ما اراد والله لو ربنا اراد ليك والله تمشي يقول, يقول والله له اليه في كل شنو. في كل امر والاستعانه به في كل حال ويريد بذلك عند حال الضعف تستعين به وكذلك عند حال الرخاء تستعين به تعرف على الله في الرخاء يعرفك في شنو في الشته والرجوع اليه في كل شيء كما قال انس بن مالك رضي الله عنه كنا نسأل الله كل شيء أو الاستعانة به في كل حال كنا نسال الله كل شيء حتى عقال البعير والملح المرح المجاني ده لو دايم نقول يا الله صحيولينا عقال البعير ده حاجة بسيطة يقول يا الله صحيولينا وإذا قطعت شسع نعلي أحدنا سألنا الله أن يصلحه قال السير بتعني عال كان قطع أول حاجة يقول يا الله سهيل لي الموضوع ده مش نعال ما ما بيجي المياه ويجيب نعل جديدة لا يقول يا الله سهيل لو دايم نعال جديدة يقول يا الله شنو على الواحد حسأ كان نعالة قطعت وقولته يا الله تسخين نعالي يقول لك حسأ جرى الله أن قلت ما بيجي بشيء ماذا ودنا قلت رص أنت الله لا تدخل في أي حاجة آي بيندخل في أي حاجة لأنه أي حاجة ما بتوضع تجذع إلا بشنو إلا بتقديره وإلا بتوفيقه هو سبحانه طيب هذا معنى الكلام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله هو من علماء السلوك والتربيه الذين تكلمون عن المقامات الايمانيه وعن الاحوال وعن العبادات القلبيه يقول رحمه الله على قدر قربهم اهل اليقين من التقوى ادركوا من اليقين يعني على قدر قربك من التقوى تحصل من اليقين قال ابن القيم شارح لكلامي ابن عطاء الله السكندري قال اصل التقوى مباينة النهي ابن القيم شرحه لطيف اصل التقوى مباينة النهي الأشياء قال لك الله شنو التنبة كونه التقوى بعيد من الله تباينة يعني كون بينك وبين في حاجة مسافة يعني تباينة المباينة كويس شفت كيف مباينة شنو النهي ومباينة النهي تعني مباينة النفس مباينة النهي تعني مباينة شنو النفس قال لك يا أخي ما تعاين للبنات العريانات انت نفسك دي دايره تعاين افضل كونه ما تعاين انت مش باينة النهي تباينت من منه من نفسك قال ابن القيم فعلى قدر مفارقتهم للنفس او بمفارقتهم للنفس وصلوا الى اليقين يعني انت لا تصل الى اليقين الا مفارقه نفسك فإذا كلام ابن عطاء الله السكندري في محله وعند كلام في اليقين ايضا لطيف ابن عطاء الله السكندري يقول رحمه الله تعالى قال اذا اردت المعارف والعلوم الإلهية إذا أردت شنو؟ المعارف وشنو؟ والعلوم الإلهية أخرج من قلبك صور الشهوات تطلع من قلبك شنو؟ صور الشهوات القروش النساء المناصب أي حي صورة يتمسع بها الناس تلهيهم عن الحقائق. قال: أخرج من نفسك شنو الشهوات وكلاب الشبهات. فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. صح ولا ما صح؟ الملائكة لا تدخل بيت فيه جنو كلب ولا صورة. وكذلك المعارف الإلهية لا تدخل قلب فيه كلب ولا صورة. هنالك إذا قلبك فيه شبهات وشك لكلاب جو ما تبقى عندك يقين نهائي ما تبقى اليقين اصلا يا أخواننا اليقين معناه ما في شك صح إذا في شك لا يقين في ذلك يكون عنده يقين هو شك ما يمكن أن تبقى عنده يقين أصلا لا يعقل هذا وكذلك الشهوات والتعلق بالأشياء يدل على عدم اليقين لو كنت مستيقنا لما تعلقت بشيء ولكانك تعلقك بالله جل وعلا وحده فهذا من الكلام اللطيف في المساله طيب يقول ابن القيم اليقين ملاك القلب هذا اسلفنا بملك القلب اليقين يملك القلب اذا قلبك ده بقى فيه يقين انت على درجه عاليه وباليقين عرف الله وبالعقل عقل عن الله انت باليقين بتعرف الله وبالعقل بتفهم التكاليف لو قال لك صلي بتعرف معنا صلي لكن لو في الوقت اصلي لانه صلي لأنه ما عاقل طيب بدأ ابن القيم يتكلم عن اليقين والحضور وهذا خلاف عند السابقين الذين سبقوا ابن القيم يتكلمون عن اليقين اليقين ده أنك انت بس بكلمه والكلام ده انت بتقول بتكون متأكد منه انه حق بيقين الحضور تكون حاضر بقلبك وشايف بعينك والحضور يطلق على حضور القلب ابن القيم بيقول شنو الناس اختلفوا قالوا ايهما افضل اليقين ام الحضور طائفة قالت اليقين افضل وطائفة قالت الحضور افضل لان الحضور توطين واليقين خواطر لكن الصواب قال ابن القيم اليقين اخص بالمعرفه والحضور اخص بالاراده اليقين اخص بشنو بالمعرفه اليقين اصلا مع العلوم والمعارف بيقول لك خبر بيقول لك خبر انت الخبر دا يتكون شنو مكذب يتكون شنو مصدق اذا صدقته وقوي صدقك بالخبر صار الخبر يقينا بالاخبار والعلوم الحضور بالإرادة حضور القلب ولذلك قيل الحضور زيادة في اليقين الحضور شنو زيادة في اليقين كما سوف نعرف قال ابن القيم اليقين على ثلاثة درجات أو على ثلاثة أوجه يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة هذا صحيح يقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر وسبب اليقين عند الخبر وثوقك في من أخبر سبب يقينك في الأخبر وثوقك بمن شنو بمن أخبر لو في ذلك أنت عارف في صادق الصادق وقال لك كلام أنت جنو بتقطع الشك طوالي وبتستيقن ابن القيم قال كلام عجيب خلاص والله ده كلام كلام كلام راقي قال شنو وده من أجمل ما كتب في المدارك قال بعض السلفي رأيت الجنة والنار حقيقة شو بعض السلف قال شنو؟ رأيت شنو؟ الجنة والنار شنو؟ حقيقة قيل له وكيف ذاك؟ قال رأيتهما بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيني قال لو أني رأيت الجنة والنار ورأهن النبي صلى الله عليه وسلم ووصف لي الجنة والنار لصدقته أكثر من تصديق نفسي قال لأن عيني تزيغ وعينه لا تزيغ قال جل وعلا ما زاغ البصر بصر من بصره عليه الصلاة والسلام وما طغى شو الكلام ذا كيف قال فرؤيته لي أفضل من رؤيتي لنفسي أشكد قال أي حاجة قال رسول الله دي بس أنا شايفة حقيقي بس هذا يقين عالي جدا هو يقين مشاهدة لكن ليس بالضروري أن تشاهد أنت يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر عن الجنة إنما رآها قال اني اطلعت على النار فرأيت عامة من دخلها الرسول قال لك أنا اطلعتها ده انت ده إلا تشوف أنت لو جابوا لك وشفت ما حشوف احسن منه لأنه سابق ثبات انت لو شفته ما حيكون عندك ثبات فرؤيته أثبت من رؤيتك ولذلك ينبغي أن يصدق بغير تردد عليه الصلاة والسلام والله يا اخوان ده كلام في قمة الرقي طيب إذن يقين الخبر هو سكون القلب إلى خبر المخبر طيب أما يقين الدلالة لا يكون إلا بعد إقامة الدليل إلا بعد إقامة شنو؟ الدليل ده يقين بتأكد اسمه يقين شنو؟ يقين دلالة مثلا قال لك ربنا جل وعلا أهم قضية في الدين شنو؟ التوحيد صح. أخبرهم بالتوحيد لكن من رحبته أقام البراهين والأدلة على توحيده صح ولا ما صح ما قال له واحد وأنا واحد قالوا أنا واحد وأنا واحد عشان عملت كده وعملت كده وعملت كده وده كل القرآن ده كله دلائل وبراهين التوحيد مثلا أديك مثال ااا قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير هم هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء ماء شوف الأدلة كيف فسالت أودية بقدرها يقول ابن القيم في غير المدارج أنزل تكلم عن التوحيد وانتقل للكلام عن المشاهد من الأدلة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل حتى بالدين أنثلا على أن واحد يا أيها الناس ضرب ومثلوا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو يجتمعوا له وإن يستفهم الذباب شيئا لا يستنخذوه منه وضعوا فطان المخلوب قال ابن القيم في هذه كما أنه أنزل من السماء ماء والارض في احتمالها لماء السماء أودية وسيول كذلك ما أنزل من الوحي في القلوب بعضهم أودية تحتمل العلم النافعه وبعضهم زبد لذلك قال كذلك يضرب الله الحق والباطل شوف كان ذا كيف فبالتالي قلنا يقين خبر ويقين شنو ويقين مشاهده احد السلف واسمه عامر ابن عبد قيس قال لو كشف لي الغطاء فكشفنا عنك شنو غطاء لو كشف لي الغطاء فتح ليه ور النار و النار قال ما يقينا ما بيزداد لماذا لانه اصلا شنو لانه اصلا مستيقظ لو كشف لي الغطاء ما شنو مزده يقينا ما حستيقظ لانه اصلا انا شنو مستيقظ لأن لمجرد أن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام هو كأنه رأى هو بس بل رأى أفضل من رؤيته هو كما أستفنى في هذا الكلام قبل أن ندخل إلى كلام الهروي صاحب المنازل هذا كله مقدمة ابن القيم قال شوف ابن القيم قال شنو قال في يقين وفي علم مش علم اليقين لا يقين وفي زول بتعلم علم نظري يقرأ كويس لكن ما مستقيم قال شنو الدين القيم قال اليقين يحمل على الأهوال وعلى ركوب الأخطار اليقين يأمر بالتقدم دائما اليقين يأمر بشنو شوف أي زول بتقدم ده شنو عندك حتى في باطل لو عنده باطل وتقدم في باطل ده كويس ده عنده شنو عندو يقين في بعضه عنده يقين اليقين يحمل على الأهوال وعلى ركوب الأخطار ويحمل على التقدم دائما قال ابن القيم إذا لم يكن معه علم شرعي حمل على المعاطب والمهالك صحيح بدون علم شرعي يخلص طجع الرغبتة تقبل متوتر تموت في محل الصورة قال لهم وزد أشتري عمالك تموت فيها تقتل الرغبتة بس والعلم يأمر بالتأخر والإحجام العلم يأمر بشنو؟ أذكر كل ما يقرأ كثير كل ما يتعامل مع الأمور بشيء من شنو؟ من التروي والحذر والحيطة وكذا العلم يأمر بالتأخر والإحجام فإن لم يكن مع العلم يقين أقعد صاحبه عن المغانم والمكاسب وقد يفوز باللذات كلها كل جسور أو كل جسوري. صحر وكل جسوري صح ولا ما صح وكل مغامر يتهيب صعود الجبال يعش ابو الدهر بين شنو بين فاليقين يحتاج الى علم حتى لا تهلك والعلم يحتاج الى يقين حتى لا يقعدك عن المكاسب وعن المغانم طيب يقول صاحب المنازل الهروي اليقين مركب الآخذ في هذا الطريق اليقين مركب الآخذ في هذا الطريق يقول ابن القيم اليقين مع هذا الكلام مركب يحمل السائر إلى الله فالسائر إلى الله إذا لم يركب فوق مركب اليقين لا يصل ولا يتحرك وقديما قلنا في دروسنا ان ابن القيم قال اذا كان اليقين مركب فان الرجاء شراع فإن الرجاء شنو شراع الشراع هو الذي يحرك المركب لولا رجاؤك فيما عند الله لما تحركته فهنا يقول لماذا قال وذي قاعده في السلوك والتربيه والله ذا كلام لطيف لطيف جدا قال شرح ابن القيم العلم ما استعملك واليقين ما حملك العلم ما شنو ما استعملك علم ما خلاك تعمل ما استعملك وخلاك يتحرك ده ما علم ذاته واليقين ما حملك لذلك كل من يقوم الليل كويس يقوم لانه متاكد ومستيقن انه يناجي الله ويتاكد ان الله قد نزل في هذه الساعة في الثلث الأخير من الليل لذلك هناك يقين هذا اليقين هو الذي يحملك ويدفعك الهروي بعد ذلك قال شنو هو غاية درجات العامة عند العامة هم أهل العبادة والخاص أهل الفكري هذا كلام من؟ كلام الهروي هنا يقولوا هذا تقريب للصوره يقول الهروي ان اليقين نهايه منازل العامه يعني الزول بعد ما يتعب شديد بيصل اليقين وبدايه خطوات الخاصه ابن القيم يختلف معه في هذه المساله يقول اليقين وصف به الائمه في الدين فكيف يكون المنازل العامة وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمل لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون بل هو من منازل خاصة الخاصة طيب الهروي يقول هو على ثلاث درجات وهي درجات سهله معروفه كلكم يعرفها علم اليقين وعين اليقين وشنو وحق اليقين ابن القيم اختصر هذا كله في مثال سوف أذكره لك الآن ليتضح الكلام قال علم اليقين قبول ما ظهر من الحق هذا كلام الهروي قبول ما ظهر من شنو من الحق العبارة حماله حمالة أوجه حملها ابن القيم خير محمل فعل الرجال الكمل وإن سمعت قيلة يحتمل التأويلة فاحمله خير محمل فعل الرجال الكمل قال ما ظهر لنا من الله أوامره ونواهيه وشرعه ورسله وكتبه قبول ما ظهر من الحق أن تقبل أمره وأن تقبل نهيه وأن تقبل الأخبار التي جاء بها وأن تقبل الأوامر وأن تقبل النواهي بأن تجتذب وأن تقبل الشرع بأن تدعي وأن تقبل الدين بأن تسلم هذا قبول شنو قبول ما ظهر من شنو من الحق و وقبول ما غاب للحق وقبول ما غاب شنو للحق وربنا عنده أشياء غيبيات الدار الآخرة كلها شنو غيب طيب مشنو؟ قبول ما, ما غاب فقبول ما ظهر بالادعاء والتسليم للربوبيه وبرق العبوديه وقبول ما غاب من الحق هو شنو امر المعاد الجنه والنار والحشر والصراط والميزان والحساب وقبل ذلك تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم كل ذلك شنو حتى لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن قوله جل وعلا يوم تبدل الارض غير الارض قيل واين الخلق قال في الظلمه دون الصراط باش يعلم الله بقى باش شنو يعلم الله فهنا قال قبول ما غاب نشنو؟ ما للحق والوقوف على ما قام بالحق الهروي ذا كلام الهروي يا اخوان الهروي غشن علم اليقين قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف الوقوف على ما قام بشنو بالحق وقد قام بالحق اسماءه وصفاته وأن تقف عليها مسلما مثبتا غير منكر لا معطل ولا متجهم الجهمية قالوا الجهمية أتبع جهمي بن منه بن صفوان قالوا لهم وكلم الله موسى تكليما قالوا إن الله لا يتكلم لو أثبتنا له الكلام أثبتنا له اللسان وأثبتنا له الفم ولا يلزم البشر يتكلمون كذلك لكن الله يتكلم الكلام الذي شنو يليق بجلاله جل وعلا فأنكروا وجحدوها وغلاتهم كفرهم السلف أنكروا حتى الأسماء قالوا لأن الأسماء فيها معاني وصفات الرحيم برحمه والرحمة تغتضي العطف الشديد والعاطف الشديدة هذه رحمة المخلوق فيها عاطفة وحنان شديد أما رحمة الخالق رحمة عزة وحكمة وقوة جل وعلا على الوجه الذي يليق به فبالتالي قبول ما جاء من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بشنو بالحق على ما قام بالحق من أسماء وشنو وصفات ال... من يرى أن المشرك في توحيد القصد والإرادة عبادة غير الله أفضل من المنكر للأسماء والصفات ليه لأن المنكر للأسماء والصفات ملحد أما المشرك فيه إيمان يعرف الله واحد و الله يثبت لله لكنه يلجأ إلى شنو؟ إلى غيره وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن القيم قال شنو؟ قال الجاحد للذات يقول أنا اؤمن بالله لكنه لا يسمع ذل الجهميه ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا, ولا يفعل شيء وليس داخل العالم ولا خارجه لا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا مجانبة ولا مجاورة ولا مباينة لا فوق العرش ولا تحت العرش لا خلفه ولا أمامه قال ابن القيم أحسن وصف العدم أحسن وصف شنو الكلام ده كله معناش شنو العدم ما فيش شنو وشنو فهذا ضرب من ضروب الإشرق خلاصه كلام الهروي في علم اليقين انه ان علم اليقين في الامر والنهي وشنو والاسماء والتوحيد والمعاد والاخره علم اليقين بكوفه شنو في ثلاثه حيث وشنو علم الامر وشنو الهوى الشريعه الحلال الحرام الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ده صح وده غلط ده كله الفقه ده كله اسمه شنو علم الأمر والنهي تكون على يقين بأنه أي حاجة قال لك صح ده علم اليقين ويكون عندك علم يقين في الأسماء والصفات والتوحيد أي حاجة الله قال لك قال لك أنا كده تقول أهو كده ده الوقوف على مقابل حق ويكون عندك علم يقين في شنو؟ في المعاد في أمر شنو؟ الآخرة الدرجة الثانية عين اليقين وهو المغني بالاستدلال عن الاستدلال المغني هذا ده ده كلام حربي بالاستدلال عن شنو استدلال بمعنى شنو الذي وصل إلى درجة المعاينة عن اليقين لا يحتاج إلى دليل كويس واحد قلت له شفت سد مروي يقول لك ما شفت تحكي له مشه ولاه مش هو بعين تقول له سيد مروي كده وكده وكده يقول لك يا صور كده وكده شنو أنا ما شايف ما خلاص خلصتان لا يحتاج إلى من يدله بعد أن يرى لا يحتاج إلى من يدله هو المغني بالاستدلال لأنه أدرك الدليل بشنو بالمشاهدة فلا يحتاج إلى دليل عشان كده قال لك وليس يصح في الأدهان شيء إذا احتاج النهار إلى شنو إلى دليل طيب قال الفرق بين علم اليقين وعين اليقين الفرق بين الخبر والمعاينة واحد سمع واحد شنو شاف ده الفريق قال ابن القيم وده المثل بقى قد ضربت لك مثلا لعلم اليقين وعين اليقين واشنو وحق اليقين ضربت لك مثلا بماذا بمن وصف لك عسلا واحد قال لك العسل ده سمح وكده وكده وكده انت لانه زور صادق ممتا اخذت كلام شنو حقيقه علم يقين جاب ليك العسل شفت بشنو بعينك ذا اسم شنو عين اليقين لاحست ودكت ده حق اليقين فقد ترى بعينك وقد وصلت بذلك شنو عين اليقين ولكنك لم تصل شنو حق اليقين مثلا الجنه والنار علم اليقين وين؟ في الكتاب والسنة الرسول قال لك الجنة كده وربنا قال لك كده فيها أنهار من ماء غير آسل أنهار من لبن لم يتغير طعمه الرسول قال أنهار الجنة تجري بغير أخدود تجري بغير شنو؟ يعني أنهار كلها ماشة دول جنة وما في شك تحت الوطن ماشيه بفوق بفوق الجنة ما في شك لذلك قال ابن القيم في النونية أنهارها من غير أخدود جرت سبحانه وامسكها عن الفيضان اتبعه لو تخيلته هو النيل ده تحت الواطه لما يفيض إلا نشرح له صح ولا ما صح النيل ده ماشي جوا جوا شك لما نتملي لما ننزل بمدوا الخراطيش بالبابور يجوا شنو ولما يفيض يخط الشؤات وردم ده النيل النيل ده شوف عمقه ده كله لته لو شالوا خطبه فوق وظلنا هم مجاريف ما يتخيلوا. في الدنيا دي كده الجنه انهار الدنيا لا علاقه لها في الساعة وفي العظم بانهار الجنه لانه قال اذا رايت فمرايت نعيما وملكا كبيرا علم اليقين ان تسمع هذا عين اليقين يوم القيامه ان ترى في القيامة ربنا يبررون قبل يدخلون قال تعالى وأزلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم معنى دخلوا لسه دخلوا هم لو كانوا غايه ما كان برزت كان دخلهم وبرزت ان اظهرت واظهرت الجحيم للغاوين بعد بقش الموضوع شنو علم ولا عين عين اليقين المجن من يدخلوه جوه ده بكون حق اليقين والمؤمن بعد ما يخش الجنه بكون حق اليقين هذا هذا هو المثال الذي ضربه آه العلامه آه ابن القيم رحمه الله تعالى الدرجه الاخيره درجه حق اليقين قال وهو اسفار صبح الكشف ثم الخلاص من كلفة اليقين ثم الفناء في حق اليقين طيب ابن القيم عنده هنا كلام لطيف جدا كويس يقول رحمه الله هنالك أمور لا تشاهد بالعين لا تشاهد بشنو؟ بالعين مثل آه حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها حقائق الإيمان يقول لك الحب قدر ما يقول لك الله ما قال حب والذين امنوا على شد حبه شنو الحب ده هل تزل بيشوفه قال أهل الإيمان في أعمال القلوب من الحب وصلوا درجة عين اليقين ولو لم يروا ولو لم شنو يروا كيف وصلوا وصلوا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم شنو لهم أما في أمور المعاد لا يصل الانسان الى عين اليقين الا بالرؤيه الجنه والنار كلنا في شنو في علم اليقين كلنا في شنو الرسل في شنو عين اليقين وحق اليقين لانه الرسل دخلوا والرسل شافوا في امر المعاد ورؤيه الله وسماع كلامه على الحقيقه فحظ المؤمن منه في هذه الدار علم اليقين وحق اليقين يتاخر الى وقت اللقاء هذا كلام من كلام القيم هو يشرح صبح اصفار صبح الكشف يعني اصلا لا ما في ممكن يقول اخواننا الان انا كشف لي فرات الله ده باطل لا لا يكون لانه قال في كتابه لما قال موسى أرني انظر اليك قال قال انك لن تراني فان استقر مكانه سوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صائقة، فما في ذال انا أنا لي أو شفت الجنة ولا شفت النار أمور المعاد جميعنا فيها فشل في, في علم اليقين، أما في أمور القلب الإخلاص والنية والإرادة لا يزال الإنسان يجاهد نفسه حتى يصل إلى درجة سنو، إلى درجة علم اليقين وحق اليقين بأن يذوق حلاوة هل في ذال ممكن يذوق حلاوة الإيمان؟ آه، أي ممكن؟ هذا ممكن، هذا وارد. قال ثم الخلاص من كلفة اليقين. الكلام ده شرحك الآن باختصار الإنسان يحاول أن يكون مستيقنا صح يتحمل في ذلك كثير من الانشغال ينشغل بفكره وقلبه كثيرا ليكون شنو مستيقنا فإذا وصل إلى درجة اليقين الكلام ده وصار اليقين عنده سجية لما يستحضر اليقين لا يحتاج إلى تكلف يأتيه اليقين بغير شنو تكلف لان اليقين صار جزءا من شنو جزءا من تكوينه صار اليقين له سجيه لذلك لا يتكلف اليقين قال ثم الخلاص من كلفه اليقين ثم الفناء في حق اليقين ثم الفناء في شنو في حق اليقين الفناء في حق اليقين يمكن ان يشرح بكلام بسيط ابن القيم قال شنو قال الهروي يرى أن الفناء في حق اليقين الفناء في الربوبية يعني شنو الفناء في الربوبيه أن ترى اسمع هذا الكلام جيد أن ترى كل شيء بأمر الله تمام أن المطر أن كل الله انقطاعك ويقينك بهذا لا ينفعك ما لم يكن مع هذا اليقين شنو عمل ابن القيم يرى أن اجل الفناء الفناء في الألوهية التفاني في العبادة هذا الذي ينفعك ويراد منك أن تتفكر في الربوبية وعظمه الله لتعبده فلو أنك تفكرت وحصل منك اقرار بعظمته لكنك لم تركع له ركعه ولم تسجد له سجد ولم تذكره بلسانك ولم تعظمه ولم تكن طائعا له أينفعك هذا التفكر وهذا الاقرار لا ينفعك لذلك يا ابن القيم أن الفناء في حق اليقين هو ان تتفانى بحق اليقين في العبوديه الحقة لله وقال ممكن العبد في الدنيا يحس ببعض امور الاخره يقينا وليس عيانا وضرب مثال قال عمير بن الحمام القى التمره قال انها لحياه طويله حتى اكمل نصف التمره وقاتل وقتل فمات قال عمير بن الحمام يكمل نصف التمرة في الجنة أنس بن نضر قال واهن إني لاجد ريح الجنة دون أحد الجنة عند الله وهو في المدينة جنب الجبل بتأحد. قال أنا سامر إحت الجنة لانه وصل دريه من شنو؟ من اليقين هذا كشف ممكن وهو أن القلب يخواني حصل الزول قال ليك لو أنت مثلا خادت زول في بالك وبتحبه شديد وفكر فوق كثير ممكن تسمع ويتكلم معك تقول انا حس زود كان بيتكلم معي ممكن تحس إنه زود اشنو بره الباب فينا نسمع الاصوات ده سماع نفساني من كثره انشغالك به صرت كانك ترى بعض المحسوسات المتعلقه به اخوانا ده بيحصل ما بيحصل بيحصل يعني زول مرات يكون مثلا ابوه مات يكون متعلق بموضوع شديد مرات بيسمع كانه مش نايم ما في النوم صاحي يسمع كانه شنو صوت ابوه يقرقر في شنو كأنه أبوه يتكلم معه، لأن صوت أبوه مألوب بالنسباله شديد، كأنه يتكلم. هذا الإحساس وصل إليه بكثرة الاستغراق في في المسألة، ومن استغرق في أمر الجنة كأنه يجد شنو ريحه، واهن إني لاجد ريح الجنه دون شنو دون أحد. هذا معنى حق اليقين والفناء في حق اليقين. نكون بذلك قد وصلنا. إلى نهاية منزلة اليقين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته